والحمد لله وصلاة الله وسلامه على رسوله وحبيبه ومصطفى وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه أما بعد فيقول رب العزة جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا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 وَأَزْوَاجُهُمْ مَهَاتُهُمْ وَأُلُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إلَّا أَن تَفْعَلُ إلَّا أَن تَفْعَلُ إلَى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 من دون الله وليا ولا نصيرا عشر كان عشر كي بقولي لا إدني سجالاد وهنا كم جاي عشر الذي ناس ولاي كنا سبع سنات تفسير كقرآن ككريم كا تدري يا تمنى يا ذنبوكا كومة أيده كمذنبوكا باللبن أيه هم هاي من الصورة نفسها إذن الصورة الحزاب كمير صورة الحزاب صورة دي صدح ترسك صدناده ترسل القرآن كصورة دي إيسا وقل يتبني أفرككم مالك فاتحة لك بالله صورة الناس نالله صورة الحزاب صورة دي صدح إياه صدناده وحيكوما كعبان طاي يحسبون الأحزاب اللم يذهبوا وإياه kariyada imin doona keya sura dankumarga arbantahay suratul ahzab madaniyya asura madaniir ila suratul furqa ayaynu suwar maki akujojirnay xabar baynu ku soo dhaxjirnay marka inaynu dhageysano surada hanmaki gaaworkooda qalaaynu u baxnay xilo dowiina safar darban soo gudubnay qalaaynu ku soo ageynay كنوا مدينين رأيكم إيه سورة العز انت رسولك عليه سلامة وكلنا مدين المنواره عهيدنا طبعا صلاه سورة دي سورة العز عيدنا سدعيه دماثنا عيدود سورة العز وبلا بطواتنا هذه السورة وها سورة دتمك بلا بايا بسم الله المفجع ماكا حقيمك بذن عشكشادي اللي يا الرحمن نحريس قل كونكا ودكارتنا حريس دا الرحيمي مدكارهان نحريس دا يا أيها النبي تقل قال تعالى فبوعي ري يا أيها النبي نبيكا شرفتك بذنه محمده اتقل الله أناكو أبورتيك أبغ ولا تضعي الكافرين قالت تردو الحيالين والمنافقين قولك قال الله تلا دوتنا حيالين إن الله معبوط حقا كان وعوضي أولا عدرنا ياه وليجينا عاني عليما الله قوم بذل حكيما مامل ونقزا أوحي تدبيره يوحي سمعي سمعي ربك حكم بليه كلمة يا النبي اذكر كيف قال سبحانه عز وجل ملك النبياء شكرا لله لا يوصف امك اوه يا موسى اني انا الله العزيز الحكيم يا اي سفنا مريم كم تقول للناس تخذوني يا نوح قد جادلنا يا يهود ما جئتنا ببينة يا صالح قد كنت فينا مرجوا يا شعيب وهذا يسأل ربه يرى النبي عشا انتو ذكال مقعود عالمك لكن وليه النبي محمد عليه الصلاة والسلام يا محمد عبا مورا وهو مير المجلس يا أيها النبي يا أيها الرسول يا أيها المزمل يا أيها المذكر لكن يا محمد القرآن القوعدة تشريف وين يتحقل يقيمين انهي تاي ترجلين في النماذا اللوغياني مجحي علمك اي هو يا ابو بحيان سوى وايس كحاذيها لكن كرادة بيه بسيي ان في النماذي يجي نفتغيبها كل كلك اكده اوي مجحي أكد هو ايها ابو بحياني علمك ايها اي ملكو لسي لو بحييي اكده اوين تعظيم ايه التشريف النوحي الدندهيب اتق مالك الرسول كتغوى الله فره أيه موصر أول تقيها مالك سيدان وكالي قفك وحو يهي مالك يا أيها الذين آمنوا آمنوا أين سورة النسيكو سومر مي يا أيها النبي يتقل نبي قيبها لك فقل ليهي قولك مالك يتقل الله لليهي أول نهو تقيها وحي جمهوري قبت إن أيتام الدان دم على تقوى هلا وابد كبره، ابرين دا كبره تيجي جوكته، تي وليكنه ولاف، وتفصيله ونعكسن، وحاسكسي ونعكسن، تقوط ويني مراحل هذا، ما ليكمل ابتي، ما لي كل ما تير هذاي، كل كادركي صلواتك يا أيوك على تقوط بدل ياي، كل كوه الله فراي دم يستريد اليوم، سيدو كره إيمانك، يا أيوه الذين آمنوا آمنوا مركل لي، إيمانك، سيدو النبي وشاي. لاوريات دماغك غيابه كل كإيمانك كا لاوريات دماغك إذا غيابه بدماغك تقول إنه موجود باللهيمو كلمة يا يهود نبيه تقوله مر كإيمانه يصير ولا جهاد جرتاي كعرض أنت إنه ياليه أما يهود أما نصار أما مشركين أما منافقين أيقلك استوى النبيه خي يوسف جريت سريات سريات سريات ويقال لك قولاي وحال الى اكليته كحرن وطبق قودنا دمستر قال يا منافق وانت قال له اس يا مشرك يا يهود يا نصر مجنا دغاو جل فرنا كيه هذه اللي قالت الذي هيالي وحا ودده انو قاده لفرى او نبيك شرفت له بتق الله لما يستمر الجوكة ولا تطع لك هؤلاء واضع الكافرين انت حقا ديدي ملكا جميع الكافرين كاليهود والنصارى والمشركين <تصفيق> انت هو قالك والمنافقين إذا نقصوا كبنا يا إيمانكا لكن قاله لما قرمتنا تلأ إليهن هايير كلك كل إذا رأي يقصوا الجاهدين أيام لك هؤلاء جلقين الله كباك كو إلا لنا إن الله معبير فعقا كان الله وحو اللغضي عليما حد أمكس دمانتي وأقوم بطن ظاهرا وباطنا حكيما ألا ما ملوناكسا في تدبيره وفي صنعه ما ملكيسا يوحو سميه أيها الله بطن أقول حكم الله أقوم بطن حكم الدنيا أقول الله isaa go'o wakii sayan ama gaalo dhamaan deed warakii kulka gaalo iyo faasiibeen in war ko in la maglaa uu san bananaanay waad aragtay deynti hadii markii ay go'orkoodii loo diiday wadada loo bixiyara wadada waxa taracalay oo kaliye ta ma quraanka uu ala waxyooday ilayta adiga midka واحد نوقاته إن الله معه تعبا كان وهو أولها حذرني جاي ابنه أنا يا بما تعمله هذا يا أنت كرما يساك الراعي وعثمان يا زان خفيرا الله حق قاله سلاس كلامك يا تما دخفيرا وعد يوحيد بيسوق جرتا وحون أحسنها دا صم ما زان إذا كذا يعمي مايا الله حق قاله أي أدين جو إذا كافال مرينا وحون هداد سمعيسانا إذين قرسوا من معيان الله حقوق على إذين جوغا قرقوا إلا سميجي حون يسامدوا النغضب شبهوا قال بؤياه وأنه حساب تمائيا وأنه كابال مرينيا أمل قبك اللي يميد والطبيع ما قرآنك يحلو حيودي إليك هذا الرسول من ربك ربك حاجه لك أقوى حيودي إن الله هيئبه كان وحسي جوبتعوية هيئبه بما تعملون وحادي إنك أونك أسماء نيسان هنئي صنبا حبيرا اللعقة قالوها فيجازيكم عليه وإذنك أبالمرنا وتوكل على الله وليه حصة أوامرتي الرسول كريه إنه الله ولا وتوكل وأوامر إله وفرايا الرسول عيسى عليه الصلاه والسلام وتوكل صار وشد على الله اي دوينه كركي كل دازا غوسكاتيد اد كو سو الله هو كافيا وكيلا اصروا انك الى علينا يا هديغا الى امه دادا حجاد الله كفلا وتوكل على الله إبا وينكورك وكفى بالله الله كافية وكيلا يسأل الله إلالين أيها لمن توكل عليه وهي بترسارتي أيها إلالين أيها ما جعل الله لغجل من قلبين في جوفه وحجري جري من مشركين تكمدور هرمكا من كامل عسابة معمر جميل من معمر الفري من عقل البضان o garash badan oo qureysii ka yaabtay boo waxa markaas waxa ninka markii dambe lagu naanaysay sul qalbay ninka uu isu akhli wa ka badan yahay ee laba qalbi buuleeyay sul qalbay buule dhahay salaam oo uu u yiriina li qalbay laba qalbi baan leeyay aqilu bikhull bal bilarkaw an ما عقل محمد محمد حو قرطيا يعني لولا عقل المد والبكو كلا ما يركب عقله هدويا وحداته وقامية بشر كهادويا إلا وعقل بالله ياله الله وعقل الله ياله قفتي ما يكمل لا بابية ما سوينا لا قال يجي ولا بابيل يسقى شقوري ما نا كل كلا وعقل بالله وانا قفتي لوسنا يعني مجلس الحجم ما kalaana moosasamay ninkii isagoo is lugu naanayso jamiil isoo ballaaba qalbi ila leeyna magacow bay korriisdaa oo taqan deyalki badar baaday ma bi mandarki badbaaday wu naqoday intu kordoo mesh lugu dagaalle may la arkaan la ma walla yiruhi no lacay wa ima shakada ay nooga waran isagoo labadii ka wad midina akta ugu jirto min gaanta ugu jirto ayaa loo yimi halka saalay waaku shile kabaa aya loo sameey gacantaad ku wada ku jirtaa ugu damis qore gacantii soo gashay lama socdo nashaay lay u u wa gacan ta galiye goor ay soo gashay moogey iyo go'loob si gudaysi ay u timid koorku araraay koobay rewash wax ku cuslay say kulkaas uu iska bixiye hadduu turana inuu kam marmi ناقي كثيرا ناقي كثيرا واركا دميشة إمان مايو كلها هو مخلوقه، والله بقل بلا مجرو ما جعل الله حبا ميالين لغجولن من قلبين لبوضن أميالين في جوفه أوركيس بديل ساكوسوغن تاوالا انفير ميتك لا جيري جيرتون لغا جاهلية وعوى ينين كان نابتوغا ومركوه حنابوه إنو أرنجري أنت علي كوهري أمي qur'aani baa digamtaale galan miday kolku yiraahoyada digalann midayna in la maboodo di kala xareemmooba oo waligaa danbe eeyan wax isku <totus> darsan taana waa labaabi iyey hukunkina suuratul mujadila ayaan lagu tagi doona kulka beenba sheegaysanay qof allahu bunneeyay qotad qabtaaya yakofan allahu bunneey oo hooyada muharramat kamar ki la alaykum أمهاتكم ألاك بالله كلما أود إذا فدر أنت قف كان ألاك أحرمي أكل شيء إذا قف كان ألاكو حلالي إذا أبقبت كلما أطلبه إسوك أنت إذا فدره كان ألاك ألاك بابي وما جعل إذا ملياري أزواجيكم نعيه الله ألا يهوينك ألاك تظاهرون من هنا إياه أمهاتكم هو يمكن إخوة ناكتاظ النقوم ميزو نتدحد باتنا وحاجيه جهت الجاهل ننكا المهي اوجه على دي عدوس المراحي إنه انتو صوتو قريمي سكينو كريو او الويل باديتاي وقال الله ليس واخو الحلايا تبني بالأورانجري وليس وعيسو قرتي زيب ابن عارضة مولا رسول الله إن رسولك عليه السلام وويل كبكتي او ان مدعلو يقيني سيد ابن محمد الى وكسو دقيقول كان دبي ودعوهم لبا يالا نوال بابي الى وجهه سبحانه وما جعل اذا ميلي ادعياكم ولسات سكشغاتك وتكوي الى الليقات ابناكم الى ويلشني كما يلي كل كان صدق شيء او جاهيلي لشي جلال بابي إنه ذيكره قف في بقلبي قلب ياسو وأكمل جل إن أذناك تعلق تلاه ويل بعديك طاي وأكمل جل ويل سلامه إن تلاه ويل كجيبه طاي سبع راو وأكمل جل مركزه ربي جري لا لكم هريضة أما ذويل سلامه ذويل كجيبه فيه أما أذناك الله وقلبيه قول لكم الذين كأرينيه بعفوهكم أففيالك نايم بعد كثر لا حقيقة الله وحجريتانا إيا الرنمو أو أيلاذها إلا مارك حد ألافك بعيد أما إلى سبحانه عز وجل سد حدي ماركو أنفيي والله معبودك حقها يقوله حقها الله الحق الرنمت والله فقال فينا مجرده ناكتادوه يدى النقاطين مجرده والإسلام لدينا ولكو ما سيبان بشي كيف حقه والله ايبه يقوله وحوكو عضله الحق الرمتة وهو ايبه يهديو حوى الدومة كوالونية السبيل هو دادة طوصا وصيدا ربي هو واحد جاهليك جريجيك وأنفييك الحق يوصيك ايه هو الدحقة ادعوهم امر ايبه واحد عرورته اغيارتان لأعبائهم ابيالكوض اغيار قلك عرورته المالا اركب تدك انتي سببا و عن حاويه ادمي عيصا انت كله ددكا خويا با نلي كل خابين واخ لوو ييرو او هبل هبل لي يرا قف يدي لوو ياري وينه هبلات ان لدين ام اركدي وكر ابا دك لوو يرا يا قدعوهم وعدو يرتن عرود لا ابايهن ابايلك او دوو يير كل خو واحد لا سميهو كله او وشان شرغو ابا يغيه معناه قفن داري سيداء قاملتان عياد الله وقادوا شرعوا أبائه وياروا إذا افضل روح وإن قفل بابه الله وياروا ادعوهم وحده ويارتان لأعضائهم أبيالك هو, هو إن قفل بابه الله وياروا دادكا كان أموحهم هدوك دلي السجين لغوه وياروا إذا عادل مبادا هو أباه يارد أي عبصده كسورني مبادا إن الله يبا وينكتب كل كو قف بقف كده لو يو يرو حتى به الله كونن او قف كده حدو كسوكاي امجيد لا هليس لا ييلاي اظن سبا مركا ايمان ايسا مثل هو قوه لييمان انما المؤمنون إخوة يا اخي والورن ايا مثل هو مواليكم كلمه مولاي انا اذكرك اياك وخرجيت انك لخرجيت يا إن إيك إيك الناصر انتوا والله يرا كلما مركا لابد ان بمثل اورن ايا فلم تعلم حدا اذا نقوني اباهم دت كانت كيدلي حدا اذا نقوني فيخوانوكم فهم اخوانوكم ولا لهم في الدين بيدكم ولا لهم انما المؤمنون اخوه يا اخي في الله باطونس وما و وكل بني ادم باللي بني ادم باكو دلي كل أما أنا ذا رأود يا ابن عم أما يا أخي لا بد أصل مجنون كل كذا نبي أبوني أرفع كذا كابو أقف كذا كوير تأبي أبانعي تم الدنبي ما قال تعالى إبوا عير وليس ما عليكم كركينة شناع الدنبي فيما كي قد دنباري ميسان أخطا توم أترك فتان به سر أخطا وطينيري شمعي بل وألا عفية حبنا لا تأخذنا إنسينا أو أخطأنا فيما أخطأتم به وحاتفوا قفتا أو قصد لأن عربك إذن كبابو أو قفك القفان دالين هذا ميارتان أما أيضا بأوغين إنو دليها إنكار أذن الله عمقشان تاكدن ميسان ولكن هيا شيء ما باكدن بابيسان كي تعمدت أي أقصد قلوبكم لذي الكينا وأذن In that khadudit, niwandalin, or atakhandi, at Nabkusida Uyardi, Taadi Allah Kukala Maiza, Wallaqin Makya, Taamadukas, M Lavial Kina, Ayakudan Bhaviza, Or Rabidi N Gavanaya, W Nasabhullah in Kyop Nasab jira Amam Milan Jirin Allah Sugo Lawadu wa Khabira Minal Kawa Wakanallahu Ebahuhunda Furan, Allah Ulafid Bada. كفك خطا خائما أن لا أن حريص بل ذلك توبة كانوا كل كعبان جاهلين أي باب إسياودن أحكم في خير وجب له ما جعل الله إبن مييرين في رجلن من قلبيني لا والله أبوه في جوفه على شيء سكدر هذا كجيرته وما جعل إبن مييرين أزواجكم حوانك غبطان الله أي حوانك تظاهرون كشبيزن وياي إنك منهم لا يدا ومعاتكم إبهو يوينكين كميالين وما جعلا إبه ميالين أدعيهاكم ولاش إسكش أغتان أبناكم ولاش إني رمتها إبه كميالين ذلكم أرنكا قولكم هذا الكينو بأفواهكم هذا ففيه الكينو نقعد شه إن حقيقه الله أيوكا كميدياي والله إبهنا يقوله عقوعة لألحب وهو هديوه ودومه اكوانونية السبيل وددتو صوت ادعوهم وعدويلشه ويرتان ايه قبل هذا لأبائهم ابيالكود اهو يارا هو أبائه ياردا ايه اغسطه كرسور نمفضا عند الله ادوين اكتب وحقيقة السلاساء فإن لم تعلموا حتى اذا نقول أبائهم ايه ابيالكود فإخوانكم وولاليه في الدين بيذنك وولاليه وَمَوَالِيكُمْ وَإِلْمَ وليس وَلَيْسَ عليكم كوركين جناحن في دنبي فيما كي كدن باب الميزان أخضعتم أدوك في تنبيه ولكن أي شيء ماذا با كدن باب الميزان تعمدت أي قصد قلوبكم إذن كالله بيالكين وكان الله أبوح النغضي غفورا أن له لافض بضل قفك كان الرحيم بالمؤمنين إنت ألره ميزي هنحر يستود النبي الذي اولى بالمؤمن حديث اظن النبي يقول صلى الله عليه وسلم وزيد بن عارصه مولى الرسول الله قول طلني سميه تبنينا لبابي خلقا واحدا النبي صلى الله عليه وسلم انت على الرمي سيدا ما انت خري عومبا انك حق بدن ياه وحتى النفط او حقني ما بدن ياه فريد هذا ينقته واحنا ارتادوا كفرته iyo waxa nabigu ku faro waxa nabigu ku faraydiye waxa naftadu qarreebto iyo waxa nabiga ka reebana nabiga ka waxay naftadu baantay iyo waxa nabiga hadiga ka doonaayo nabiga diilay kulkaan nabiga inuu indaga naftay inaanu goow laysan oo inaanu aqoon yahay ay aayada codaysay hawaynkii soo suubana er uu ama iyagu wakaadintay ama meher ba oo furayna سيبين حتى درجنا خويا بين أوجه دين إسقينا حدوين أوجه دين يعني خالص عار يبوع النبي صبرنا أي أولى كقر له بالمؤمن أنت على روميزي بسقى كعقله من أنفسهم نفيا الكلا أي أغلة يعني في الأمر والنهي والتباهي والطاعة والمحبة في عيلك النفط هذا إيه النبيك حتى أن نفتاد جعشاي إيمانك هو دوعي وحو إيمانك كامل ياه مركاد ذات إذيلك وآذيق اللقود داري أعباء إيهوريادا إيه أهلكا إيه أولادا مركاد رسولك كالجعشاي إيمانك هو حلاوة الإيمان وإيمانك الله دانسدو وصلي دعو على شيئنا يقول الوحبة دماء يؤون نغدنا أن يكون الله هو رسوله أحب إليه مما سواهما وهي نظلم أدوذك جعشهونك انت سكرون النبي النبي هيا أولاك حقل بالمؤمنين انت على الرميسي من أنفسهم نفتدونه حقل ياي، وأزواده نبي هوا انت سنة أمهاتهم انت على الرميسي خيوين كدو وأولو الأرحام قنابت بك وصاحبك بعضهم غار كدب أولا حقل ببعضهم غار كدب في كتاب الله لحلم حفوظ كالقديسة أي أعلم تاكوطان من المؤمنين بيك حقليهين والمهاجرين بيك حقليهين أحر ما دوره أجاهليه اللي اشكدها لجري حياة جري, جري. وحاكم ذها في جردة وحاكم ذها إيمانك وحاكم ذها حلفك أي اللبضغ في صدر صدر مركز دنبا إسلامك بها حي لحالك وحا وحل ليس قد دخل لا يا قرابني مو يلوقنات كل كزواجي يا قرابيه عتغي الا لعلك اللي يغ سووريري كل كيجله ليس قد دخلوا يا ايمان ليس قد دخلوا يا حلف دارسه أما الحلف يجعل لما كان أذل هذه النحراتان حذاء دردار ميسد هنا ذو حذر دارن طلعي حسن مل في الكتاب مر لبعض الله المعفوذ كجديدة مسطورا مثل لغة كل كارن الله المعفوذ ككويه كتاب كقرآن كن كويه سريع عذنا سبتي معه ينحلك لزلاحيو خرابني ما ينلقوتو ولا لا شيء نصبت أي ماشي تمادو هيا لكل علايا اما أما ادانا كلا وداغتان سيك شيء كريم شيء عظيم حضر بما شب ماكته توصيه سمين كرتا. لكن هل كاي غلي مايه النبي النبي قلت. اي اولىك حق بدن بالمؤمنين انت على رمي شيء فوق حق بدن هي كي مغلا وي غميان وي راعن وي من أنفسهم وعكرب الدايو النفط ولا أي وحق بنيه هاي وهذه النفطك ووجيرته نبيك أرحقوي وأزواجهم نبيك هؤن كيسه كماعتهم مؤمنين تهوا كدو وحيك يهني كان الله جورس احترام كانوا كي سادن هو, هو يدعوا جورس انكري بعد هؤن كان نبيك جورس ولا ما كان لكم أن تذور رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا وأكره حق احترامك. سيد هو يلا الحرمي عيسو. أروان كان نبيجا الحرمي. كل كائن لجورسن كريم. ياحترامك. ياذا إيه قالا. أيها كل مديرين. أما من ناحية الخلوة لا. وهو يلا. كل جد أقل ولا كريسا. وأقوى ذن أولان كرتن. لكنه وين كان نبيجا أقل كريج ولا لجري ما. وهذا وجهه نبيجا وين كيسا din cay iyako iyago nolol oo ka dintay iyako wafuray inta uu waso galaayo waas omma nabiga hawngiisa ummahatum mu'minin kodu, bal khi marka laga hadlaayo qaraabani maw koobul irha qaraabani ma ku wowsahiibka aad uum qarko taawla ku hagle dibaad qarka kale fi kitabilla alla kitab fiis gudhiisa oo qurankin in halkan فهو المعبود كان هو من المؤمنين أيه كحق ليه ودد قد إيمانك كوالالته لحل مركا إنه قتل كوالرحيم ماذا وإيمانك ولا الجيرو أيه كل علاية يوال المهاجري في جيكوه الجيروذي بيوحق ليه إلا أن تفعلوا إنه صمعين عيسان ماهانه إلى أوليائكم دد قد قعلكتيه أيضا في حماهين معروفا حتى حداد الله وحكوشي نيسو إي هذا ذو حجر دار ميزو كوسيا وكلّ حوابنا أن كان ذلك عن كأوحة نقضي في الكتاب كتاب جبل حلم عفوت كا جديد مصورة مثل كديم وإذا خذنا من نبينا مسابق نبيا شا بلنا لك باللغة برتاي كينتين إيبائية تذكر وانية كل تعب بلنا لك أو أهدي بلنا, بلنا ولبا دار إلى شهاده Lugut ovat siellä, mutta lugut ovat siinä. Nabi on se godnimu, ajaa sinne nabi. Sikära nabi Muhammad, alayhi salatu wa salat. He on nabiinu, he on nabi Ibrami, nabi Musi ja nabi Kriste. Sinne taas sikära Allahu ovat nabi. Korka sinne loyjaan, olun azmi ja vaan to. Quran kalvamme, pekeroun siin, miduotan kalvaimi jokin ajoitumme. Kalvamme nabi surati sura. في سورة سورة أيها إيقاناك حسينيين سنتوذن خصيدان روح حسيني ما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى عن قيم الدين لفضنا عن ميلوت أيها إيقاناك حسينيين حديث كنا وأكوا بديه قال تعالى خبيه الحوير واذكر رسولك صرف طلاب وعدم الدول شكتا من النبي نبي الحق ذوحانك قفلني ميثاقهم بلن كودياتك أو بلن أذا نبي أيان نبيا شل لك قبته بتقدين تاني غويره حقنا بهيا كنا صبرنا وحري كوي ما أيا بلن أذا نبيا شل لك قبته وامنك أديكم نبي الله نوح أيا نبلن أذا كوكا فني أي أنه وقفنا إسه ابن مريم مريموه الكذاها وأخذناه وقفنا منهم شمت ميسا بلاً غليداً أذد أي أنه وقفنا وحال الله وقفته ليسأل إبعينوا ويدين أصادقين رشاقية النبي أشيو عن صدقهم هم تضيفا قياماً لو ويدينها وددك الله ديري إنه تعوذي يا دينتي كارسية ددك وعدية وانيا قلنا ساحيا ايا اي شغلو اللا اوغيهاي موها تنوي دين ايا قل قاوحا اللا اوغيهاي فصوش اوانا بان شاقي لو ويدين ايا ولجه دادا كدن بيسا وحوه وحا اللقوبة بانايا وحي النبي اشالله تلي اي بانين تلي ايا قرت اللقوبة بانايا اقول لقوبة بانايا حوله تعالى واعد عبوا دربي للكافرين. انت عقديدي عذاباً نارباً أضرباً أليماً لحبسو وقلتاً رسوشاً إرم شاقياً دا مركاسي رنتو الأنفاعي ساو إنتي بنت شاقي جرتين رنتي قيامك شاقي دونان ما أنفاعي ساو والله بابين أيض وإذ وقت أيها الرسول الكريم وشاقوا مادا أخذنا أن من النبي نبي العقو نثاقهم بلن قذباً قفرنا ومنك الله محمد هي ومن نوع وإبراهيم وموسى وإسفناء مريم أنت أسام بلى أذا كقفن <تصفيق> أي حال ولا بلى ما يعود بعدين تدين <تصفيق> ت هي <تصفيق> دعوة إلى الله أيدك وجو يرى هي تلقا <تصفيق> دشة أكون تلقاها <تصفيق> وليتكاليف شرعية هي الله فري نواهي الله غيري ودها يا بلى ناقي لقرا قبتي وأخذنا وقفن أي منهم رياش جودان كانوا الأزمجا أو محمد يا نوح يا إبراهيم يا موسى يا إسحاق بل لم بالله كقبلني خالدا أو عقبا ليسأل الذين والديه الصادقين كورون تشهد النبي أشا وهو أكوايدين دونا عن سيدقينه خون تشهد أو في صورة الميداو حين قص مرنا أن الرسول الله كل ميو من سألوا والدين أيه الله أرنا أيه وما ذي اليدين جري ما هي ذين كوكلا ذن ما يجمع الله الرسل فيقول ماذا وجبتهم قالوا الله علم لنا إن كان تعلم الغيوم مرقدا بع وشجع يال كرالي يسأل هبين ويديو الصادقين فنيش شجع أو النبي يشجع حصدغهم فنتوديبوا عكوا يدينا يا وأعد الله ضربي الخافرين أنت حقديدا بني عذاب النار الهدي من الحج سوء يا أيها الذين من ذكر نعم الله عليكم لا قبل رماشا إلى ما شاء الله وحاصونا يا الله قادقها يا غزوة الحزاب غزوة اللايرة غزوة الخندقنا واللايرة وحيها هي. إن قريش يا نمن بن رأس اللايرة يا نمن غطافا اللايرة يا كنانا نمن اللايرة اي اي يا يهود شنت قبيله ويسعو بساتاي يا رسولك شو وحابابولي من يهودا قومي سلليره حويا ابن اخطب نكاس أبابولي وانت اسكو خيري او كشقيي مركاس اخول انا سدي يا قطف مدينه بريده وقرك صباح اذا من فوقكم ايي كيماده قريش يا كنانن حقاني كيماده جبلودا سال الله تلاقي من يقولنا قرعة صوب حر الشرقية صوب ورنا أو قوة صوب ورعي بني يسدي بني غضافون وياي من الحسيني لا يلا وياي من الحسين أيه بندولا ولا بداقيل وتر ولا تنا أبو سفيان باوتر وقراش يكنا يجنا حر غربية لكن قرعة رود على المدينة المنورة كيما ده ماذا يهودنا هل كي, يهود كي بلاد جنيدو Mä en sano, että kuka on ollut sana, on ollut sana, on ollut sana, on ollut sana, on ollut sana, on ollut sana, on ollut sana, on ollut sana, rasuulallah ollut sana, on ollut sana, on ollut sana, on ollut sana, on ollut sana, on ollut sana, oo ay ka naxayen ay gudaha dhigtaan heeda ay ku gabadan ayaa wixii soo go'dku jiriyo qofka duur ordaaya horta uu xarka ay kan ayaa nagu dhufanaya sanaha jiray marka meeshii Madiina marka laga soo jiray buur oo jabal salilayna din aad go'dka oji ki madino kali jiraya ashaar sa marxu qaybina aye afarta dunbu to mankin nimba wadadiye qala wata mi tiroka ayu to mankin nimba jiray muddo bila sida كنت شباب رايان بالبيقادهي كوان نغتي بيقاته ابو سفيان كل كويمي دوغتي اركي هذه مكيده لم تعرف العرب وحال دغال اياه عرب هرو واقوني نينكهو شكين اي فارس وي كل كانين امر بنودي ليرا وقالها يو اذا بدرا اي اي اني غوسكن كبودا فرس اولي او وماشي كوسو كوسي Ali queafIN Hands bin Abiv Kalif balko valti. Kun hän suurle vaihteista solleetaneisi mat alternativi sen. Tässä kao-imtiä henkilö ja mu знä olento yahoo aajakbuto heti? Kovotarsi näin oli kaorja arigueidaan. advisor colloineana èinni tekivoja rakki seisaa kohdosta ilmientras ainsiokta Energie t Exodus 2. pärs Mistä t five ha وقرونة اللفذة كاموة وقفصة قعدوا كسية مركي كوبات في اللعنة مقالة دنب النورية أيام مشيكة الله عي مركاسوين الله أكبر واصحابتوين الله أكبر مركي كوبكو علي كيمت كالنوروه أيام مشيكة الله عي لقيح الله أكبر فكبرا وكبرا مر صدحات صدحك ورمركوا كلفته مركي صدحات يوبودة بودا بقيحين مخدى سلمان بو النبي نبقى كعانت عمر كان النبي لا صعودة إلا وننكي خطاة إيا قرشان لها سلمان فرقاسا كعانت سلمان النبي كروقة دي يري يا سلمان هل رأيت ما أرى مركا إلا عكا حي واحد إمو قنايا يا عم يا رسول الله قتبوك صوبة حي قلت بلانك فدنيو يري أروحا عن يا سلمان عرقني ما نرى عركيسين نعم يا رسول الله وحو يريدو فشده خوري dari hirum o yarira adan ilkaymo ayay muqanayif fu fasadin labadna kharis bayiga muqatay thisa da haygna yaman bayiga muqatay inti baqanta lugu dhig kolka marka ii muqde on illa eka baxay dagaca tabulaarkay magaalooyinka aya jibrii yimi oo ii in ummataka satamliku hadhiil bila ummadaa qabandaan أقولك أسا يا من الله قبتي إيا ذا فارس قتيمي كلم يا فارسنا الله قبتي كل خواخذ بطل عذاب شاكك لو ما باعنا عيا ذا إيمانا يا قول لدقيس ولا نوح إلى فاسير تفصيلا أدقه وشاكي قال تعالى إلى وحش يا يه الذين دك آمنوا حق رميا يذكروا أحد عصوصا واتكما هذا نغضان نعمة الله إلا برواق عليكم كركينه برواق جيد قارة إن وقت إيجادكم أي اليهودي من ترود العظام وآخر قبل شن قبلهم أي يهود مهان إنتكالا خسوع يركي سكبة يه إيجادكم مركز اليهودي من ترود العظام واسد إيا غضبا إيا كنانا إيا قراش إيا يهود شن قبيل مركز سكين يهود سلة ويا يهود نايم كل عجيزه افتا قبيلية كلانا اي لبانا قلبات اذنك قتمن لبانا بار اذنك قتمن سيدي ايبا وحيالي قورتا فارسا الله وحان ندرني عليهم قرقوضا خيحان دباي ايه وجنودا حذا ما مرأي ايه لم تروها اذنك وجهدين وكان الله ايبا وحو بما تعملوا وعاة تمينيسان تذلك ايه قد قوليسان ايه احتياتينا بصيرا خبي واركد بدون إذ وقتي بعل إذين حماية جاءوكم إذمته إذينه مادانا من فوقكم برئي يقرع كصوبة أي غطفان إيه آسد كي ومن أسفل من, من الحسين بلان منكم منكم قلب هذا أي قلاش يكن أنا كي مادان حق هذه لديه واحدا حقينه واحدا محادة أي قلك وإذ وقتي ساغت الأبصار موقفك أصحاب تارك ساغت الأبصار إن ديار أي وعدان و بلغت القلوب و ابن يال ايسو قارل الحناجيره كالحمه بغض انت انتهى ارلافتك و ايشي جاق ورائرتك مالا اركوا فرسيني بابو داية نفضل لغا صفره ايشي بامركوا ورائق ايستي و مالاكو حاسيسو محاين درته اللواء و ابن اينا انتو سور دوادي يو كالحمه ايو و تظنون اد ملايسانو بالله ايبه اظنون امال ايال كالقديسان خاركين ادبت qaad oh, qoola leysa qarna illa gawar may oo oh, in gabar gabar cade ay manay malayalka le gidisan fa Ma mascaad yamaankina ku wareegayay hunaalik maashas darax zaman iyo mekaan ama maashas ay aabtu liya muumin inta ay daran قال الله و يارك وإذ وقت أيها الرسول الكريم وما دوشك يقول المنافقون قال النافقون يقول الذين وحى في قلوبهم يقول الله أبطال مرض قدرك أقسمنا المنافقين يقول لكم قال باجري قل كدكي لقداي إنبقى يروم ناركي فارس ناركي يمن ناركي انتبان وعلى الله محمد قل اذكروا يا مغلا هذا الذي قبل ليك بنان كان قيل لنا فلنكن سوى الذين لنا هذا ما وعدنا الله اي بنو ميهوبي اي وكان حقا علينا نصر المؤمنين مركزو يري ما وعدنا الله اي بنو ميهوبي الى ورسوله يسوع المسيح فوم باطل ما هانه واحده نوماهين يا بوهين قي منافقين تي كميده اي احيران سكوطيبه اي قطي كربحانه قريه يكوهدا مركزه وحيلا يا رسول الله انه ساك مركز قريه كسوك عيني اقل خيمه اضني عروتي واطي عني الابا يسدعته لي انسوك الهكاكسام قال تعالى حبيو حييري وذكر رسول الله حسن اذوقتي قاض ايتري طائفة كح منهم منافقين تي كميدا. يا اهلي ي مدينة مجد هذه قديم كا يا يضرب لديه جري، مركب دم رسول خاب دلي أو طابة طيبة وبحير، والملك يضرب إلى، والرب كان حساري مدينة نو بحير، طائفة منهم كمل وعيتري يا الله يضرب خير مدينة لا مقام النجادي لكم إذا المسجون ارجعوا النغض حتى تقول لي من أيسان شن قبيل كما لحين كله ما أنت إذن ولا ميسه من والبو عرب تقول ويشتادي وحافسح كويدي سنايا منهم منافقين تكمد النبي وإذا ورسنا إيانه يقولونه إن بيوتنا أقلد النظر عورة وأفضنان وما هي أقلدوا معها لعورة من أفضنان وضيعا معها إن يريدون دون مايان إلا فرارا فقد قلت لك عن روحنا ويدون أيان ملم ولو دخول المجالات المادية اللي جلو عليهم كرفاذ اللغوا من أقدار الجههين كلو وهذا قد يبنى بيجون بلد كذا يكون نقدا عل كانوا أمنا لو ما كشفوا كلام المجالات كل كليل أو مجال أو يسانو الله يجيني نجية خاله يسخر ثم كجدل سوير ولا ورسلو الخدنة شركي لا توه خدنة في فيديلا وما تربصو من أيان كنا جادن به المجالات إلا يصيرا وحير ما هنوه عرير الهيوم يا أيها الذين تدكر أمنوا حقا رميه اذكروا الحصوصة نعمة الله الله برواقه عليكم كوركين برواقه الوقت بها اللي اذين برواقه جاءتكم اي اذين جنود حظامه وفأرسلنا انك اباها ندرمي عليهم كوركوضا فيحن طبي ايهو جنودا دا حظامه ايضا لم تروها اوجه قراضي ما دان قدسي اللي من markii la qordo ga oo muddo la fadhiyina maraaykada khayannumki dabayl ba allagu ku iye tendooyin kibay kadumise indii ba ido ga buuse aralla daray gambineysa halka markay wuxu joogsan waaye bay iyagoon dagaallamin qayam farsanow anu diray xalayin gorkooda fiican lam في اليوم وكان الله يبوع النوضي بما تعملوا وعاصمينا بصيرا خدوج جديد بلن إذ وقت الله الدين نعمي كانت كارذ مدين ماد من فوقكم لن كأكبر بري ومن أسفل منكم لنك كقلبكم قاس ويد وقت زغت الأبصاره من يال وريره وبرغت القلوب وتن يال قارن الحنجرة كالعماه تظنون تظنونه أدم ليس بالله اذرونا مرايا البدن هنالك وقتنا ايوب كلي المؤمنون انت على رميسه لجراي او أو سيرو ظلم النولاي ان شاء الله لو ليت كان شديد الدرر قيد وقتي وشغمد تقول المنافق <تصفيق> قولك قال له الهيه يا والذي نوح في قلوبهم لا بيالكوا مرض شك يقوسقنا ما وعدنا الله اذنوم يا وي يا ورسول رسول كيسه إلا غرورا لقو يوحانا يباطل لماهي يظهيم وإذ وقتنا حس قال بيت طائفة تنكوح منهم كمذا شداء سوسارتي والكامؤمنين بالله يقيني قال طائفة تنكوح وعيتري منهم منافقين تكمذا يا أهل يطرر شرم الدين لا مقام النقالي لكم إذن مسونا افرجعوا كتن قبل حرق الذي نكون لقد منافقين تيقار كتبا يري وحي اذا ضلبنا حريق كح منهم منافقين كمدا ان النبي كاذبا ضلبنا يدرجك ووعو يقولون وحا اليه ان ضيوتنا اغلض من عورات قد ياع وما هي اغلض منها بعوره من ضيع ما اي يريدون دون مايا الا فرارا ارما هنا واكره ولو دخلت حدي مغالدا لقالوا عليهم كركوا نغوا قالوا من اخبارها جاهين كذا نجّروا ثم كجدار شوئ الفتن قال لي ما له قال بيسين غبي وما تربصو من هاي أنك نجاده بأهل بلدك وما إلا يسير ويرماها منافقين تا تقال الذي هو رمّر كعيدة أي يبلّمه بحجرين أو يبيحجرين إذا دون ما كانيو أم تقال تنبّجرن وعندنا هو ألا أغاندونا إيه أغوى بلنك ألاك قاضي أيها غزوة الحزاب العايد هذا نصر يوخض لنا قال تعالى فبوحو يري ولقد وحادفا كانوا إني أهانجرين أهدوكو والله بلما اللهم معبود عضاء من ضبو إنتان دقال كان لسوغارين أي الله اللهم بلن مجرين بلنكو ديواكنا لا يوالون إن أينجاذنين ألا الدارة ببرك وكان عهد الله الله بلانكي وخو نوقدي مسؤولا مجلس ويديو كل كانتي شرى الله بلان لاغله اي مانتنا بلانكي ابكا بالايام كل كبره قال لاقدررو امر درر دينو سنتري قوحبي اجلكاكو قري كل وركا حريهدو كدلي كدا مركز الرب يقول خسون صوبنا واثلا لا ينفعكم واروح اذا ترى مايو الفرار عرر إن فررت مرداد عررتان من الموت داري أو القتل دل وإذا حداد عررتان لا تمتعون إذا رحصين مايو إلا قليلا ما الميربض نرانزا كدي مواد منيزان قل وحاتر هذا الرسول الله من أحد الذي أحد واقوما يعسموكم إذن علينا من الله إلى إذا في إذن علينا إن أراد هذا الله إذن لا بكم إذنك كسو أن حمان أو أراد هذا الله إذن لا بكم إذنك كقامة عرس ولا يجدون حليم ما ين لهم يجعل شهليم ما ين من دون الله Allah كسوه وليا معمره جميع ولا نصير كرجع على الله كربة نفتوه شهليم ما ين ولا قلو كانوا الى يانجره ادو كو والله بلما الله عيد بلبلنا من قبل غزوه العذاب كو اي, أي, ألا أحدي أي ألا والله الله دقال. يا الله بلبلنا وحمدي يا الله بللن قدايه او يراد والله لان اشهدنا الله عبادنا حاضريا كثارا تقال قال يا موسم لو دغال ما ايو كنوكا ثل انه ولا يولي تقال انتم دغالن ايانا مرنا بقني ولقد عذب كانوا إليه أنجلت أهدوك والله بلنا ألاها معبوط عقا من قبل أدقور لا يولون من ينجابين ألا تبار ببرك وكان هو حنوضي أهدو الله ألا بلنك مسؤولا من هذا القيامة ليس هو ويد يوم أهدت الله بلنك قادي أسد بلنك رب حدي قيامة بلنك بالهو ويديني ألا ملك وحكو تبيعي قرنة قل وحاطر هذا الرسول الله لينفعكم وحيذ انتري مايو الفرار عار عرار انفررت حداد عرارتان من الموت يريك عرارتان او القتل بلك عرارتان واذا حداد عرارتان لا تمتعون الدنيا ذا اللي يذكر عصير مايو الا قليلا ما المير ماهان يقول وحاطر هذا رسول صبنا منحد واكما ذا كاسا الذي كي واكما يعصيكم إذ إن راعينا من الله يا الله إذ إنك راعينا إن أراد حد إبدونه بكم إذ إنك سواء حمان أو أراد حد إبدونه بكم إذ إنك فهمت النعرس ولا يجدون حلم لهم إياك من دون الله Allah كسوك وليا معمرا إياك لقاليه عاجية نفتو ذهلم ميان وَمَبَجِّرُوا وَلَا نَصِيرًا مِذُكَرْكَ رَوِهِ لِيَا يَدْفَعُهُمْ عَذَبَ اللَّهِ كَرَّبَ كَانَ هَيْلِ مَا وَاللَّهُ أعلى.